قالوا معجرة إلى ربكم ولعلهم يتقون واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه فقالت لها جماعة أخرى لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا قال الناصحون نصيحتنا لهم معذره إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا ياخذنا بترك ذلك ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقضعون عما هم فيه من المأصير إذن أهل القرية كانوا على ثلاثة اصناف صنف عصر وصنف سكة وصنف أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر فلما نسوا ما ذكروا به أن جينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا جئنا الذين نهوا عن المنكر من العذاب وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصيه إذن أولئك الذين نهوا عن المنكر لهم دور عظيم جدا فيما يتعلق بأن كان حجة لله على الناس فلما عتوا عَمَّا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا قلنا لهم ايها العصاه كونوا قرده اذلاء فكانوا كما اردنا انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فربنا جل جلاله ولما تماد في السيئات مسخهم ربنا إلى قرد وخنازير. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ميسومهم يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة إن ربك ايها الرسول سريع العقاب لمن عصاه حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم وقطعناهم في الأرض أمنا منهم الصالحون. ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائفا بعد ان كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ومنهم المقتصدون ومنهم المسرفون على انفسهم بالمعاصي واختبرناهم باليسر والعسر رجاء يرجع يرجعوا عما هم فيه إذا الحسنات والسيئات اختبار وامتحان فخلث من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأجنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه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 يأخذون متاع الدنيا رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم وإن ياتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء أن لا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل بل كان على علم فقد قرأوا ما فيه وعلموه فذنبهم اشد والدار الآخرة وما في الدار الاخره من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل الذي للذين يتقون الله امتثال اوامره واجتناب نواهيه أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على أعمالهم فالله لا يضيع أجر من عمله صالح طبعا معنى الايه يتمسكون بالكتاب ويمسكون غيرهم بالكتاب من فوائد الآيات إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم اذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة يجب الحذر من عذاب الله فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين مسخهم قرده بسبب تمردهم نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الاخره الدائم أفضل أعمال العباد بعد الإيمان إقامة الصلاة لأنها عمود الأمر وهذا خذت من منها الأخيرة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فذكرت الصلاة باعتبار أن عمل الصلاة عمل عظيم وأنها نور للعبد في الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته